والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين وهذا في أحسن ثم رذبناه أسفل سافلين إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْقَمِ